لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين, منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمه وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء